بسم الله الرحمن الرحيم صادئوا القرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 وَما خَلَقُن السماء أَ الأربَ وَم بَينَهُماَا بَعْطلَ ذَكَ ظَن الذيذينَ كَثَثَ وَإلُ للَِّذينَ كَثَ مِن النار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 ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حُبَّ الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 اقتحموا معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا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 خَلَقْتُ تَنِي مِن نارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فإن